بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور معتلت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها مَا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك